إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلنا ومن يضلل فلا هادي هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. هذا الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبقي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما. <تصفيق> قال حفظت من الرسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح هذا الحديث من رواية الحسن بن علي ابن أبي طالب صحابي ابن صحابي لذلك قال رضي الله عنه ويا له من نسل ويا له من صحاب حسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وهو وأخوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهما سيدا شباب أهل الجنة سيدا شبابي أهل الجن أمير المؤمنين تعرفون أنه تولى الإمارة تولى الإمارة بعد موت أبيه صار أميرا للمؤمنين طبعا لما تولى الحسن الإمارة كان الوضع مضطرب كان معاوية رضوان الله عليه في الشام هو متولي الأمور وكان علي رضي الله عنه في العراق والحجاز هو متوّل الأمور وكانت الدولة كأنها دولة بعد يعني ما جرى مما جرى بعد مقتل عثمان رضي الله عنه عثمان وأصر عثمان معاوية رضي الله عنه على تأديب القتلة ولم يتمكن علي من ذلك فحصل يعني خلاف بينهما وصار الذي يتولى أمور المسلمين في العراق معاوية كأنه مستقل عن علي بعد ما مات علي نذوان الله عليه تولى الأمر حسن ابن علي الحسن ابن علي هذا راوي هذا الحديث هذا الصحابي الفاضل يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طفولته مات النبي صلى الله عليه وسلم غلام صغير فتى يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد اسمع إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما ما علي رضى الله عليه تولى الخلافة الحسن ابن علي أشهر ثم تنازل الحكم عن الحكم لمعاوية فاجتمعت بلاد المسلمين من جديد. بتنازل الحسن ابن علي لمعاوية من الحكم كلهم رضي الله عنهم وأرضاه. لا نعيب أحدا منهم ولا نذم أحد منهم ونحبهم جميعا ونتولاهم جميعا ونترضى عنهم جميعا وليس في قلوبنا داخلة التي دخلت على الروافض وعلى الحزبيين السياسيين وعلى الكتاب والمفكرين الذين دخلت عليهم هذه البكتيريا الظاهرة والأومياء والأمراض التي دخلت على قلوبهم فأضرتهم من جهتي ما يجب عليهم في أو تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه عقيدة محبة الصحابة دين وقربه وذمهم ظلالته وبدعه أضحوا فيهم ظلالته وبدعه وقد يكون كفر في بعض المواضع والذي جرى بين الصحابة الذي جرى بين الصحابة خلاف ونتهى والإنسان السني العاقل سلفي ينظر إليه كما ينظر الشاب الفتى العاقل إلى خلاف جرى بين أعمامه أو أجداده. ينظر إليه إنه خلاف بين أعمامه وجداده. يتأدب معهم جميعاً. حتى لو كان قال هذا عنده حق وهذا ما عندهش الحق. برضو أدب لا يتعدى أمر ذلك. لا يتعدى الأمر ذلك. لكن الكتاب والحزبيين اللي عندهم أغراض سياسية دخلوا بالكتابة والدخول والخروج وصارن تمثيليات وقصص. رسال الله عفّي وزيد فيها ونقص وحرفت. وقد أبدع وأجاد وأفاد شيخ الإسلام ريتيني في الواسطية في بيان الطريقة الصحيحة السنّية الثلبيّة في هذه القضايا وكيف يكون التعامل معها بالنسبة لأهل سنة والجماعة. وسبق رسول الله يعني حفيده من جهة ابنته لأنه ابن ابنته من فاطمة رضوان الله عليه. هو ابن ابنته فاضمة ولم يبقى يعني من يعني من يعني من نسل بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلا من نسل فاضمة إلا من نسل فاضمة رضي الله عنها وعلى وهذا النسب الشريف الذين هم آل النبي عليه الصلاة والسلام الذين تحرم عليهم الصدقة إذا قصرنا الصدقة يعني على آل بني هاشم دون المطلبيين فهم هؤلاء الذين هم يعني ذريت أعمام النبي ومن بقي منهم من جهة العباس ومن جهة أبي طالب أو من جهة ذريت أعمام النبي عليه السلام. للنا للهاشم الذين يسمون الهاشميين. هاشم لم لم يولد له إلا يعني عبد المضطر الذي هو شيبة اللي هو جد النبي عليه الصلاة محمد بن عبد الله بن عبد المضطر. الولد الوحيد للهاشم. فذريت عبد المضطرهم أعمام النبي عليه الصلاة. فهؤلاء هم الهاشميون. الذين ينتسب إليهم أصحاب النسب الشريف الهاشميون وهم الذين تحرم عليهم الصدقة بالإجماع ومنهم من كتشافعية ظموا إليهم المطلبيون إخوان بني المطلب أخوان هاشم أخ هاشم بن عبد بناف رضي الله عنه فصفت الله صلى الله عليه يعني حفيده من جهة بنته وريحانته يعني المحبب إلى قلبه المحبب إلى قلبه حتى سماه بالريحانة لشدته حب النبي عليه السلام للحسن والحسين وحب النبي عليه السلام للحسن والحسين مشهور معروف حتى كان ربما ينزل من المنبر يأخذه كان لا يصبر إذا رآه عليه السلام حتى ينزل من المنبر ويأخذه شدة حب النبي عليه الصلاة والسلام للحسن والحسين وفضائلهم كثيرة معروفة ولا يحب يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق مع دفع ورد الدعاء المحبة، السلام. مع دفع ورد الدعاء المحبة التي يعني يزعمها الروافض التي يزعمها الروافض الحسن والحسين والنواح المستمر على الحسن والحسين والقصة التي جرت خصوصاً للحسين لهم من ذلك أغراض دنيئة ليست شرعية ولن تكون شرعية أبداً كيف تكون شرعية؟ لكن لا نقيل بهذه المبحث هذه المبحث مهمة ينبغي الانتباه لها. والحذر من أسليب الشيعة الذين دائماً يزعمون محبة الصالحين أو محبة آل البيت خاص وما من مبتدع إلا هو يحاول الانتساب إلى علم من أعلام أهل السنة أعلام من أعلام السلف ما من مبتدع إلا هو يحاول بمن يعني ظهرت فضائله كما كما يفعل الشيعة مع علي والحسن والحسين وينوحون في مقتل الحسين أضعاف أضعاف ما ينوحون في مقتل علي مع أن علي رضوان علي والرجل الأول بالنسبة للشيعة فيما يزعبون لكن لأن مقتل علي لا يستطيعون أن يبنوا عليه أغراضا كما يبنون على مقتل الحسين الذي قتل في فتنة دارت بين المسلمين في فتنة دارت بين المسلمين فهو مصحاب فتنة نسأل الله العافية والسلام عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبق رسول الله صلى الله وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك دع ما يريبك ينطق يريبك دع ما يريبك الى ما لا يريبك لكن الافصح دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يريبك يعني فيه من الريبه تدخلك الريبه عليه تدخلك الريبه في حكمه أو صح ام خطا حلال حرام يجوز أو إرتبت في أمره، ترتاب في شككت يعني، أنا الريبة من الشك، الريبة التي هي الشك، فإذا شككت في حكم أمر معين فتركه، فتركه هذا يريدنا يردنا إليه حديث وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات حديث النعمان بن مشير فقد استبرأ لدينه وعرفه ونوقع في الشبهات إلى آخر الحديث. فيقول هناك سبرأ لديني وعري وهنا نفس الخط نفس السراط نفس المنهج دعم يريبك هذا اسمه الورع تكلمنا عليه هذا اسمه ورع وخير دينكم الورع وهو باب مهم لا بد للعبد أن يتحلى به فمقلم ومستقف لكن من ترك الورع بالكامل ونبذه وراء ظهره وقع في الشفوهات ومن وقع في الشفوهات وقع في الحرع كالراعي يرأى حول الحماية وشفا يرتع فيه فلا بد للإنسان أن يجعل مسافة بينه وبين الحرام، يجعل مسافة بينه لا يمكن أن يقف على الحدود، يقف على الحدود، بل يَبْدَ أن يجعل مسافة بينه وبين الحما حتى لا يدخله ويقع فيه، حتى لا يدخله ويقع فيه، وهذا الحما هو الشبهات أو المشتبهات، هو هذا الأمر الذي يرتاب فيه الإنسان، والإنسان إذا عود نفسه على الرِّيْب فهو يربي نفسه على الورع. على ترك الريبة أو ترك مرتبة فيه الإنسان إذا عوج نفس نفسه على ترك ما يرتاب فيه فهو يربي نفسه على الورع ومن كان يعني لا يبالي حتى يراها حرام واضحة فسيقع في الشبهات وينجر إلى ما تحمد عقبه ويظلم قلبه ويتجر ولا بد كما ذكرنا في تفسيري من وقع في الشبهات وقع في الحرام قلنا معناه أنه سيسود قلبه ويظلم حتى يتجرأ لأنه اقترب من الحدود فسيتجرأ لأن مرة يطلع خطأ مرة ثانية تطلع خطأ بعد أن تطلع خطأ فيعتاد على الخطأ ويصاب بالبرود تجاهل الحرام والحلال ويصبح من النوع الذي لا يبالي بحلالها من حرامها نسأل الله العافية والسلام هذا الحديث نواهه الترمذي صاحب جامع الترمذي والنسائي صاحب المجتباه ولا هذا أول حديث نخرج فيه من الصحيح هذا أول حديث نخرج فيه من الصحيح والترمذي قال حديث حسن صحيح وهذه طريقة الترمذي بعد أن يذكر كل حديث يتكلم على من عمل به من السلف الصحابة ثم يقول يعطي حكمه على الحديث يعطي حكمه على الحديث فقال هنا هذا حديث حسن صحيح رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي يعني بعد أن رواه في جامعه حديث حسن صحيح الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه التلمذي وغيره هذا التحسين من النوع ليس من التلمذي حديث حسن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 الاشتهر كنيته وغلبتها على اسمه وأقرب الأقوال مختاره النووي فيما مر علينا أن اسمه عبد الرحمن بن صخر عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه والله وهو دوسي يمني رضوان الله عليه والله وذكرنا أنه أسلم عام خيبر وأنه أكثر الصحابة رواية للحديث لفقره وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وببركة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له رضوان الله عليه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المر. فالإسلام إذا درجات والإنسان يسلم وقد يسيء في إسلامه. ويسلم ويكون مسلم ولا يخرج من دائرة الإسلام لكن يكون في إسلامه ضعف، يكون في إسلامه أخطاء، يكون في إسلامه ما يشينه يشينه هو مش يشين الإسلام. يشينه هو هذا المسلم يشينه كثير الأمور. تنقصه، تنقص من أجره، تضعف من إسلامه فالإسلام والذي هو الإيمان يعني درجات ومرات، والمسلمون يتفاوتون في الإيمان وفي الإسلام ليسوا كلهم على درجة واحد والقول بأن الإيمان يزيد وينقص هذا قول أهل الصنة والجماعة وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى فالقول بزيادة الإيمان ونقصانه قول أهل السنة والجماعة فالمسلمون ليسوا على درجة واحدة فهناك طريقة هناك طريقة تحسن بها إسلامك هو أن تترك ما لا يعنيك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، اترك الشيء الذي لا يعنيك فهذا قاعدة عظيمة من قواعد الدين كما يقولون منهج حياة هذا الحديث منهج حياة إذا التزمه الإنسان مع نفسه يصار يعيش بهذا الأسلوب الذي لا يعنيه لا يتدخل فيه فهو وهذا الحديث قاعدة تدخل في أبواب عديدة كل ما لا يعنيك وما لا تنتفع به وليس من شغرك وليس من اختصاصك لا تتكلم فيه ولا تخذ بهذا الأمر والإخلال بهذا الحديث جعل الناس يعيشون في أمر مريج أي واحد يتكلم في السياسة يفهم أو لا يفهم لا أحد يريد أن تبنى قاعدة تركه ملأني. أي واحد يتكلم في الاقتصاد، تعال افتح أي موضوع، تعال افتح موضوع في أي مجال، في من الناس أشوف كيف الخوض، اللي يعرف واللي ما يعرفش، اللي سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا، تعال تكلم في السياسة وشوف كل السياسيين، يجلس مجلس ويتكلم في السياسة، أفتح موضوع، كل عندهم خبر وكلهم اسمعوا وكلهم متأكدين وكلهم ثقات وكلهم سا... كانوا في الاجتماع وكلهم. كل اللي عندهنا الجميع كل عنده ما نداخله برا في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع الاجتماعيات فهذه آفة عمت وطمت في كثير من الناس الكل يخوض الكل يخوض فيما يدري وفيما لا يدري فيما يعني وفيما لا يعني يعني قد يكون الأمر عندك به دراية وعلم لكن لا يعنيك كلام زيد عارف إيش تكلم فضول الكلام الذي يسميه العلماء يعني الكلام الفاضل عن الحاجة. سيأتينا بعدين لحديث من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فلن يقول خيراً أو ليصمت هو أيضاً منهج عظيم لو التزمه الإنسان أن لا يتكلم إلا بما فيه خير أما ما كان فيه شر أمر بين، ما كان فيه شر أمر أبين وين الاحتياط دعم يريبك فيما لا فائدة فيه ولا مضرة فيه هذا فضول الكلام فإذا كان لا يعنيك الأمر لا تتكلم إذا كان القضية لا تعنيك لا تتكلم إذا كان الموضوع مش اختصاصك لا تتكلم فما بالك بالدين إذا قلنا هذا مستقبح في أمور الدنيا فما بالك بالدين فما بالك بالدين والآن أيضا هذه مصيبة بتدية بها عدد من الناس غير قليل أي موضوع ديني تفتح الجميع يشارك يعرف وما لا يعرف يتصلي بك الثان والله يا شيخ أنا قاعد في عناد مع جماعة أمك يا عناد كيف أنا قاعد في عناد أم قالوا وأنا قلتهم قلت هم قالوا من عندهم وقال من عندما هما كل إنسان يتكلم بما عند يسمحه من نت يسمحه في التلفزيون يسمحه في الشارع يسمحه في الجامعة متحقق أو غير متحقق الكل يتكلم فيما لا يعني وكان ينبغي أن يرد الأمر إلى أهله أن يرد الأمر إلى أهله وهذه قاعدة عظيمة ولو ردوه إلى الرسول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ألا أحي وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أمر السياسي أو المجتمع الأمر الذي يضغط على الناس بالكل تسمى اليوم أذاؤ به وكان واجبش يردوه إلى أهلا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم الذين هم العلماء والأمراء لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فالواجب على الإنسان إن يؤدب نفسه بهذا الأدب لا يخوذ فيما لا يحسن لا يخوذ فيما لا يعنيه وخصوصا جناب الدين المحترم المؤقر لا ينبغي الإنسان يتكلم في كل شاردة وكل واردة وأن يخوض في كل مجال وأن يعلق في كل قضية وأن يفتي في كل نازلة وأن يخوض. كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عمر بن الخطاب الملهم. تعرفوا ما معنى الملهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم محدثون. في أمة سابقة كان في وديم مش أنبياء لكن يجي من هان توفيق من الله. فإن يكن في أمة فعمر. كان فيه في الأمة هذه من ما زال يأتيه إلهام في عمر بن الخطاب وتعرفون قصة موافقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القرآن باب الحجاب وباب السلام وباب رجل ملهم يعني موفق كان إذا أتته النازلة يجمع ما يتكلمش فيها لأن يجمع صحابة الذين شهدوا بدر الشياخ بدر لأن الصحابة الذين أدركوا بدر هم كبار الصحابة بدر كانت بدري أول الهجرة فالصحابة الذين شاركوا في بدر مجلس زمن عمر لهم كبار كلهم أشياخ كلهم وأخذوا من العلم دائر مجلس شورى رضوان الله عليه دائر مجلس يستشيرهم هم أشياخ الصحابة كبارهم علماءهم وربما يوضيف إليهم من نبغ وبرز في العلم كعبد الله بن عباس هذا عمر اليوم نحن الواحد يتكلم في كل قضايا كبيرة أو صغيرة والقضايا السياسية قضايا شرعية يا إخواني قلت لك مناء أمور هذا الدين الدنيا في بالك بالدين راحت أمور سياسية أمور دنيوية أمور دينية ومو شرعية تتعلق بالعامة تتعلق بالعامة وكل أمر يتعلق بالعامة فهو من اختصاص ولاة الأمر فهو إذن أمر شرعي فهو إذن أمر شرعي لأن افتيات على ولاة الأمر يأتي على الناس سنوات الخدعات يأتي على الناس سنوات الخدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وتنطق فيها الروايبضة قالوا يا رسول الله ما الروايبضة قال التافه يتكلم في أمر العام إنسان تافه ليس مقامه يتكلم في أمر يعم الناس كله قضايا اقتصاد اقتصاده والسياسة فالواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه وأن لا يخوض فيما لا يعنيه وأن لا يخوض فيما لا يحسنه وأن يعرف أن يتأدب بهذا الأدب ويترك الأمور لأهلها سواءً في كل مجالات وخصوصاً في مجال الدين فلا تجلس تفتي وتكلم الناس والله يمضني قلولي هذا كله لا يعفيك من المسؤولية أنك تكلمت عن الله بلا علم تكلمت في دين الله تبارك وتعالى بلا علم فالعاقل الذي يريد السلامة لنفسه يشتغل بما يعنيه ولو اشتغل كل إنسان بما يعنيه يندفع شر كثير جداً يندفع شر كثير جداً ويعود عليه بالنفع أهل الاستقامة الذين ينضبطون بهذه أداب هذا الأدب الذي كنا فيه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الحديث القبلة ولا الحديث السابقة وبنحص الإسلام مر ما الأعنى حديثنا هذا فليقل خيرا أو ليصمت لا تتكلم بكلام تعتذر منه غدر حديث لا تتكلم بكلام ينيؤزن كلامك بشبكرة ما تضطرش تقول سامحوني والله أنا غلطت قبل ما تتكلم اضبط كلامك وجلس بشما تحتاجش الاعتذار حتى لا تحتاج للاعتذار فالإنسان إذا تروى وتمحّد تجد أصحاب هذه الآداب الذين عندهم عناية بها الذين عندهم عناية بأهنا الناس وأكملهم عقولاً وين الطيش؟ في مخالفه هذا الحديث تأما ندى في حوار الناس ما فيش جانب من جوانب الطيش إلا من وراء مخالفة أدب من الأداب النبوي هذه المرات علينا وفي غيره أطيس في مخالفة فالإنسان إذا أدب نفسه بالسنة أدب نفسه بالرزانة وبالعقل وأصحاب الرزانة والعقل المتأدبين بهذه الأداب أهنأ الناس وأسعدهم وأقلهم تعرضا لللوم والعتاب لأن لا يحتاج الاعتذار درس كلامه تلفظ بشيء مدروس فهم أسعدوا الناس وأهنأهم وأرجحهم عقولا وأقلهم لومن وتبع وتبعاً وإضراراً نتيجة هذه يعني قضية قضية عمل بهذه الأدب لا تحفظ هذه الحديث مع السلام وسمع وخد شهاده مع السلام الغرض من ذلك أمر مهم جداً الغرض من ذلك هو من يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحديث لماذا نزل القرآن قضية قضية عمل وهذا معنى عنوان الكتاب الذي يقرأ يوم الخميس في هذا المسجد اقتضاء العلم العمل يعني العلم يقتضي أنك تعمل به اقتضاء العلم العمل العلم يقتضي العمل فإذا عملت بما علمت يصرت من خير الناس كانوا يقولون هتف العلم بالعمل ندأه قال الحقن فإن أجابوا إلا ارتحوا لأنه جاء العمل بعد العلم ويقول لأن العلم يريح ما هي العلم؟ العلم مش محفوظات فقط إنما الغرض من الحفظ تعليم لكن التعليم لا يكون له بعد العمل يعني الآن الإنسان يتعلم العلم كي يعمله أو كي يعمل به ويحفظ كي ينفع غيره لكن كيف ينفع غيره ولم ينفع نفسه؟ يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي استقام كيما يصح به وأنت سقيمه ابدأ بنفسك فنهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم فالذي ينبغي الإنسان أن يتأدب بهذه الأداب وكل ما يمر عليه من كلام الله تبارك وتعالى ومن كلام النبي عليه السلام يزرع في نفسه منه خاصله ويربي نفسه عليه ويتأدى بهذا الأداب فإذا به موفق فإذا بي من أرجح الناس عقولاً وأكثرهم سعادة وأهنأهم بالاً وحالاً ببركة طاعته لله تبارك وتعالى وطاعته للنبي صلى الله عليه وسلم من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هي في الدنيا ولا نزيينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا الحديث الثاني عشر وإلى هنا سيكون للتسميع غداً يوم الأربعة إن شاء الله تعالى الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم أنس بن مالك رضوان الله عليه من صغار الصحابة ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا صبي صغير من صغار الصحابة كعبد الله بن عباس والحسن والحسين إن كان الحسن والحسين أصغر يعني خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات وخدمه يعني لم يكن مملوكا كان حربا لكن كانوا يتشرفون بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، كما كان يفعل عبد الله بن مسعود، كما كان يفعل الربيع الأسلمي صاحب حديث أعني على نفسك بكفرة السجود. كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم حرار مش مملوك، لكن كانوا يتشرفون بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وبمرافقته وجاءت به أمه أنا سير النبي صلى الله عليه وسلم قالت خويدي مك أنص يخدمك الرسول صلى الله عليه فبقي معه النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه. عشر سنوات إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الصحابة المكثرين من الرواية ليس كابن عباس ولا كابي أبي هريرة ولا لكنهم معدود الصحابة الذين يكثرون الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث الذي حفظه لنا أنس ابن مالك رضي الله عنه وكنيته أبو حمزة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا النفي للإيمان تكرر في أحاديث هذا نفي للإيمان تكرر وهو لا يقصد به نفي كل الإيمان كلياً وإنما لا يؤمن الإيمان الكامل المتكامل إيمان العظيم هذا نفي للإيمان المطلق وليس نفيا لمطلق الإيمان هذا نفي الإيمان المطلق الإيمان العظيم الممدوح في القرآن والسنة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيماناً وعلى ربهم التبكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا أصحاب هذه المواصفات العظيمة هذا الإيمان منفي عن هؤلاء الأشخاص فكل حديث يمر عليك في نفر الإيمان عن في ترك واجب أو فعل ذنب لا يزن زاني حين يزن وهو مؤمن فليس المراد نفر كلية الإيمان هذا تأويل أهل السنة والجماعة لهذه الأحاديات ليس المقصود نفي الإيمان بالكلية بل نفي الإيمان الكامل بل نفي الإيمان الكامل وإنما إيمان ناقص يا صاحب هذه الخاصلة من ترك واجب أو فعل حر إنما إيمان ناقص فلست مؤمنا ذلك الإيمان وهذا تسطوب عربي موجود نفي الشيء مع بقايا أصلي تسطوب عربي حتى يخاصم الوالد ابنه وفيقول له استبني. لاقصد يعني ما هكذا يكون ابن ولاقصد نفي النسب ونفي البنوة بالكامل. يأتون لصانع في صنعة معين يقول أنت لست صانع لست نجارا لست حدادا. نفي الصنع بالكامل لكن بأنه لم يحسن عمله. فهذا الصدوب عربي جاء بهذه الحديث ينفي الإيمان والمقصود نفي كمال الإيمان أو الإيمان الكامل بعبارة ربما أحسن. وهنا قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يعني أن يكون إخوانك كنفسك إذا وصل الإنسان في نظرته لإخوانه المسلمين إلى هذا الحد فهذا صحب إيمان كامل ولا يصل العبد بمرتبة الإيمان الكامل حتى يصل إلى هذا الحد أن يرى إخوانه المسلمين كنفسه الذي يوده لنفسه من الخير يوده لهم والذي يكرهه لنفسه يكرهه لهم فلا ترى يفرح بعثره، ولا يفرح بفوات خير على أحد إخوانه أبدا إذا رأيت إنسانا يفرح بعثرات إخوانه أو يفرح بتقصيرهم يشمت يحدث شنع فعند خلل في هذا الجانب فصاحب الإيمان المتكامل يسوءه أن يرى النقص في المسلمين أفرادا أو عموما ويزعجه أن يرى النقص في المسلمين ويود لهم الصلاح والاستقامة في أمور الدين والدنيا في أمور الدين والدنيا يود لهم الخير حتى في أمور دنياهم أن يفتح الله عليهم ويوسع عليه أن يهنئهم في حياتهم ما يرى من ضنك العيش أو فقر أو كذا في أفراد أو في فلا يشمت بأحد ولا يفرح بمصيبة أحد ولا يفرح بتقصير أحد لأنه يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير وفي بعض الألفاظ الحديث في خارج الصحيح حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير وهي في السيرة الصحيحة بهذه الزيادة في السيرة الصحيحة البالى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير وهذه مرتبة عالية أن يحب الإنسان لأخوانه ما يحب لنفسه من الخير والناس يتفاوتون ضد هذه الحال حال اسمه الحسد وهذا مرض من أمراض القلوب ودائما أمراض القلوب من أسوأ ما يكون أمراض القلوب أصعب من أمراض الأبدان هذه الأدواء التي تعتري القلوب أسوأ من الذنوب الظاهر وأكثر من الذنوب حتى ان مثقال ذرة من كبر قد يمنعك من دخول الجنة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لأن من أمراض القلوب والحسد من أمراض القلوب والحسد هو كراهة النعمة على الآخرين ليس تمني زوال. كما يقول بعض الذي يعرفون الحسد يقول الحسد تمني زوال النعمة تمني زوال النعمة هذا بعد الحسد هذا عده فوق من الحسد او قربه عده نوضع اذا صار يتمنى ان تزول النعمة هذا مرض اخطر من الحسد هذا حسد عميق لكن مجرد انك تكره النعمة هذا حسد اذا رأيت انسان منعم الله منعم الله عليه بنعمة في دينه او في دنياه فكرهت ذلك هذا بدأنا في الحسد، هذا أول الحسد، فهذا من الحسد، فإذا وصل الأمر إلى تمني زوالها، إلى تمني زوالها، فهذا أصعب أعمق، الحسد بالنوع الأول لا يكاد يخلو منه إنسان، بحسد بالنوع الأول، لكن الناس يتفاوتون كما قلنا، قالوا ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، لا يوجد إنسان إلا يعني ما شرف النهاية بك تعتري هذه الأمور، لكن بحسبي ما تتكاثر عليك هذه الأفكار الرديئة وتسيطر على فكرك ربما تصير طبع عندك حينها استحتى بالمرض ربما يصير هذا المرض خاص بأشخاص معينين خاص حاطن في يعني بيمشي الخير هذا أيضا مرض والقضية درجات لسنا الله العافي وأمراض القلوب دائما تحتاج إلى العبد إلى مراقبة وإلى متابعة وإلى التفتيش وإلى نظر دائما إنسان يحتاج إلى أن يعافي بنفسه ويلاحظ نفسه ويفكر فيه من ولات قلبه وحركاته حتى يضبطها بضوابط الشرع لأنه إن ترك الأمرها كذا من غير معاتبة يقدم على نفسه ويجامل في نفسه هذا يؤذي نفسه أذيه بعيرة، فقلنا ضد هذا الخصلة يحب لنفسه يحب يا يحب لنفسه ضدها الحسد وهذا حب الخير للآخر كما قلنا يعني تشمل كراهية الشر أن تحب لهم خير وتكره لهم الشر هذا الحديث الثالث عشر الحديث الرابع عشر عن أبي أو عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم ممرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتالك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم لا يحل دا ممرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتالك لدينه المرافق ل... المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم هذا الحديث من رواية عبد الله بن مسعود صحابي من كبار الصحابة صحابي من كبار الصحاب من علماء الصحاب أعلم الصحابة بالتفسير هو الذي قال لو كنت أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه وهذا يزكي نفسه ويزكيه شرعي يبين أنه يعني في التفسير مقامه سامي ويكثر في التفسير النقل عن ابن مسعود وعن الصحابي عن القمام وغيره وهو صاحب علم جم ينقل عليه في كتب التفسير، ينقل عليه في كتب الفقه. هذا مذهب ابن مسعود وعمر وهذا في التفسير قال ابن مسعود في الفق في في الرقائق الآداب قال ابن مسعود في السنة قال ابن مسعود تبع ولا تبتدعوا كلامه كثير، ذو الله عليه علمه وما تبذله. يعني مش من الصحابة الذين عاش يعني إلى أن أدرك البقية الخلفاء ربما مات في خلافة عمر تقريباً. وعبد الله بن مسعود ليس من العباد إلى الأربعة قيل العباد الأربعة وهم علماء ليس من عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود أكبر من ما تقبلهم العباد إلى عبد الله بن آ, آ, آ, ابن عباس وبن زبير وبن عمرو وبن عمر ابن عمر عبد الله بن عمر الخطاب. ابن الخطاب عبد الله بن عمر ابن عبد الله بن زبير بن عبد الله بن عباس الصحابة أبناء صحابة أولئك عباد الأربعة. عبد الله بن مسعود مش منهم لأن أكبر منهم وأقدم منهم وهو من يعني من من حاشيت عمر بن الخطاب من علماء الصحابة الكبار رضوان الله عليهم. الذي قال عليه وسلم ساق الساقى عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من جبر أهل وكما قال عليه الصلاة والسلام عن أبي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم في بعض ألفاظ الحديث في الصحيحين لا يحل دم امرئ المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وعني رسول الله إلا بإحدى ثلاث فهذا فيه بيان حرمة دم المسلم أنه لا يحل دمهم كما مر علينا في أمرت أن أقاتل الناس فدماء المسلمين معصومة مثل أموال المسلمين وكذلك أعراضهم تعرفون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وعراضكم عليكم حرام وحرمة يومكم هذا في بل في شهركم هذا في بلدكم هذا اللهم هل باللغد أو كما قال عليه صل والسلام فهذا الأصل في المسلم إنه حرام الدم والمال والعرض والج يعني كما قلنا العرض مش بالمعنى الضيق الذي عندنا بل ما يتعلق بالمسلم هو عرضه هو جانبه فهو حرام الدم والمال والعرض فهو نبير النبي صلى متى يحل فقال عليه السلام لا يحل دام امرئ المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وعني رسول الله حسب الرواية الأخرى إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني الزاني قد يكون ثيب وقد يكون بكر يعني متزوج وغير متزوج متزوج وغير محصن بالزواج وغير محصن فإذا زنى أو زنت من كان غير محصن غير متزوج فحده الجلد والتغريب الجلد ميت جلدة والتغريب عام وقد في التغريب هل يقع حتى على النساء أم لا فحدوا الجلد والتغريب وفي القرآن ذكر الجلد الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما رأفة من أمينه في الستر بل يشنع به حتى يكون في تأديب لغيرها هذا الحكم من ترك الستر عليهما هنا أولي يشهد عذابهما طائفة من أمينين أما إذا كان الزاني محصن بمعنى متزوج أو المرأة متزوجة هذا الحكم للرجال والنساء فحده الرجم بالحجارة إلى أن يموت حكم شديد شو حكم شديد غليظ وهم يستحقون هذا الحكم الشديد الغليظ لأنه ترك الطيب وذهب للخبيث هذا إنسان رديء لابد أن يقتل ترك الحلال حل الله له الزواج بوحدة واثنين وثلاثة وأربعة وهو متزوج عنده يعني أقل شيء وحدة ومرأة وحدة يترك الحلال ويذهب للحرام هذا إنسان خبيث مريض لا ينبغي أن يبقى على قيد الحياة يقتل وينتعب فأمره إلى الله تبارك وتعالى لذلك يعني كان هذا التغليل على من زنى وهو محصل على من زنى وهو محصل لأنه ترك الحلال وذهب إلى الحرام ورجم الزاني المحصن مجمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء لم يجد فيه خلاف خلاف الذي هو خلاف غير معتبر من بعض المرضى الذين ينكرون كما فعل اليهود من إنكار الرجم استبدلوه بالتحميم تحميم يعني مية ساخن يصبوا عليه وطين ومشهر فقال أبو سلم هل تجدون هذا في التوراة؟ قالوا كنا يعني إذا, إذا زنى فينا الضعيف أقمنا عليه الحد وإذا زنا فينا الشريف تركنا فقلنا تعالوا نجتمع على حد نفعله على جميع فاخترعوا التحميل التح هذا التحميل لذلك لما كان القاري يقرأ وضع يده على آية الرجم وقصة أعتقد ذكرناها في حد دروس طلب عبد الله بن سلام ونضوان الله عليه الذي كان معهم كان من أحبار اليهود طلب الله بن سلام أن القاري أن يرفع يده فإذا آية الرجم تحت يده وبها نزلت قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فاستبدلوا أما الـ الـ نحن المسلمون لا ننكر الرجم بل نقره وهو حق ونعمل هو سبحان الله يخطب عمر من المخطاب والحديث في البخاري قال لقد خشيت أن يطول بالناس زمان لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة من فرائض الله ألا إن الرجم حق إذا أحصن زوج وقامة البينة أو كان الحبل أو الاعتراف قال وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده يعني يقول المتزوجة إذا قام يعني إذا اعترفت أو قامت البينة والبينة أربعة شهود أربعة شهود رأى الزنا رأي عين يريدنا أن نلف انتباهه إلى أمر الحدود التي يعني وشنع باء أعداء الإسلام على الإسلام اللي فيها كما يصفونهم قسوة وشدة قليلة ما عندهمش ما يشتكلون على قطع اليد ورجم الزاني حاجة ثانية عندهمش إلا الإعدام العالم كله فيه إعدام يعني غيرك عندهم شيء آخر غير قطع يد السارق ورجم الزاني أعتقد هذين الاثنين بس ولا في غيره لا لا للإعدام خلينا منه ترك حكم الإعدام ماضي يعني موجود في كل ال القوانين لكنهم يشنعون على استن بقطع يد السارق ورجم الزали المحصر. تعال اللي بالنسبة للرجم، نعم. بالنسبة للرجم ما شاء الله بالنسبة للرجمي أو الزنا عموما حتى نصل إلى إلى إقامة الحد على الزاني عندنا خطوات إما الاعتراف هو سيد الأدلة كما يقول قانونيين اليوم يسمو فيه في الفقه الإسلامي الإقرار أو الحبل حمل مرأة تحمل وهي مش متزوجة أو البين التي هي أربع شهود وفي الإسلام في القضاء الإسلامي لا ينفع أربع شهود على الرiba حقنا خشوه حقنا مطلعه حقنا ما ينفعش لابد أن يروا الزنا رائعي فكيف يتحقق هذا الأمر؟ كيف يتحقق هذا في صعوبة؟ فشددت الشريعة الإسلامية حتى تصل إلى تطبيق هذا الحكم سواء الجلد أو الرجل وفي السارق في السارق لا كانت أي يعني، تقنع عليها بل لابد من شروط منها اثنين معتبرات أن يسرق نصابا وأن يكون المسروق من حرز نصابا يعني شيء ونصاب السرقة ربع دينار ربع دينار ذهب، ربع دينار ذهب، دينار ذهب أربع غرامات وربع، دينار ذهب أربع غرامات وربع. فإذا سرق واحد شيء قيمة غرام ذهب وكسر، فما فوق هذا اللي فيه قطع. أما اللي يسرق حاجة يعني أقل من ذلك يؤدب، يعذر، جلدات سجن. لكن إذا تقطع يده إلا إذا سرق ما مقداره ربع دينار ذهب، فما فوق. ثاني شيء يكون سرقه من حرز يعني شيء مدسوس خشنا جو سرقه لو سرق حاجة محبوطة برا أيضا يزن يعاقب عقبة تخر لكن لا تقطع يده هكذا هذين الحكمين شددت فين الشريعة الإسلامية ووضعت لها حتى تصل إلى تطبيقه حتى تصل إلى تطبيقه ويشنع عداء الإسلام على, الإسلام على الإسلام على الإسلام والمسلمين بهذه الأحكام وهي عظيمة ومباركة ونافعة للناس وفي الحديث حد يعمل به في الأرضي خير إني أهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا. هذا كلام على ثيب الزاني، ثيب الز... حكم الرجم كان في القرآن. الشيخ والشيخة تلا تلا مشوش. إذاك فيك. الشيخ والشيخة إذا زنايا فرجمه من البتة كانت آية في القرآن ثم نسخت تلا ثم نسخت تلا وهذه فائدة أن هناك في القرآن نسخ النسخ قد يكون نسخ أحكام وأصل النسخ تعريف الأساس إبداعي تعلم الأحكام حكم ثم جاءت الشريعة الإسلامية بحكم آخر وهذا يكون في حياة النبي طبعا لأنا الوحي انقطع بعدها ثم يأتي حكم آخر بإلغاء الحكم السابق كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروا حكم الأول حرمت زيارة القبور هذا منسوخ الحكم الجديد الناسخ يباح زيارة القبور هذا نسخ أحكام في القرآن عندنا أيضا نسخ آخر اسمه النسخ تلاوة. يعني كانت آية تقرأ في القرآن ثم الله سبحانه الذي هو تكلم بالقرآن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية ترفع من القرآن عش تقرأ كما كان إيش هذه الآية الشيخ والشيخة إذا زني فارجموه من البته نسخ التلاوة لكن حكمها بعقي وكان فيما يقرأ من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس المعلومات إلى آخر حديث عائشة رضوان الله عليه هذا اسمه ناس اختلاوة قد يكون نسخ اختلاوة وحكم كما في عشر الرضاعات قد يكون نسخ اختلاوة مع بقاء الحكم وقد يكون آية ما زالت تقرة لكن حكمها منسخ والذين يتوفونا منكم يذنون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا بحوله غير إخراج ولا نطيد بالكلام على تفاصيل الضاق علينا الوقت هذا الثيب الزاني هذا الزاني، وذكرنا أن الرجم كان أيضا معروف في الأديان السابقة كما ذكرنا من قصة اليهود هذا قوله عليه السلام الثيب الزاني الثاني النفس بالنفس لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني ثاني النفس بالنفس يعني القصاص انسان قتل إنسان انسان قتل انسان بشرط العمد العدوان القصاص يكون بشرط العمد العدوان قتل الخطا مش قصاص والقتل العمد إذا كان مش عدوان كالدفاع عن النفس ما فيش قصاص فلا بد أن يسترغ الفقهاء في في القتل كي يحل به دم الإنسان أن يكون عمدا عدوانا أن يكون عمدا عدوانا مع ملاحظات أخرى تستفاد من مجموعة الأدلة وهي أنه لا يقتل مسلم بكافر لا يقتل مسلم بكافر ولو كان ذمي لو قتل إنسان مسلم إنسان كافر لا يقتل به وإن كان المسلم أخطأ بهذا القتل كما لو قتل ذميا أو معادا يمكن أن حتى مؤبد لكن إعدام لا يقتل مسلم بكافر وأيضاً لا يقتل حر بعبد عند الجمهور وخالف بذلك الأحناف والجمهور لا يقتلون الحر بالعبد هذا الثاني النفس بالنفس الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة والمراد به إرادة أولية المرتد لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه وفقتله إلى أي مل انتقل كل من خرج من الإسلام فقد ارتد سواء انتقل إلى من الأهل الكتاب أو إلى الوثنية أو إلى الإلحاد الإلحاد الذي هو إنكار وجود الرب كل هؤلاء عقوبتهم عقوبة الردة وذكرنا من قبل في الكلام على التكفير في نواقض الإسلام أن كتب الفقه المجامع كلها تحوي كتاب من يعني باب من أبوابها اسمه باب حكم الردة أو أحكام المرتد تتكلم عن هذا الأمر فالتارك لدينه المفارق للجماعة المراد به يعني المرتد عن دين الإسلام ويدخل فيه الزنديق والساحر الزنديق والنفاق الاعتقادي النفاق الاعتقادي ويظهر بغضاً للإسلام أو يسخر من شريعة المسلمين ويصدر هذا كثير من من كثير من الكتاب نسأل الله والساحر وقد يدخل فيه قتال الخوارج والبغاء إذا قلنا أن كلمة المفارد للجماعة تشمل حتى يعني من ضرب سيفه على المسلمين كالبغاة والخوارج والفرق بين البغاء والخوارج بأساليب اليوم مثل الخوارج والمتمردين يسمونهم المتمردين اليوم في الأساليب الجديدة الخوارج أصحاب فكر المتمردين أصحاب قضية يقولون هم يقولون أننا أصحاب قضية نعم يقول نحن أصحاب قضية ما مش قضية مش منطلق تحم شرعي تكفيري لكن يبوا الاستقلال يبوا فلوس يبوا فصار يسمونهم البغاء وإن طائفتان أخذى من قول تعالى وإن طائفتان من المبينين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إلى أن قال التي تبغي فسمونهم البغاء هذا أيضا من القتال المشروع هذا أيضا من القتال المشروع لكن هذا قتال وليس قتلا قد يترتب عليه قتل كما ذكرنا في كلمة أمرت أن أقاتل الناس أقاتلهم إلى حد القتل أو إلى حد الأسر أو إلى حد كسر الشتوكة لأن لا يلزم من المقاتلة أن يتحقق القتل لكل فرد من هذا الجانب الجانب البغاء والخوارج لذلك كان من السنة في قتال البغاء أن لا يقتل أسيرهم ولا يقتل جريحهم ولا يتبع يطارد يعني مدبرهم ولا تغنم أموالهم ولا تسبى نساؤهم هذه أحكام قتال البغاء هذه الأحكام قتل السيب الزاني والنفس بالنفس والتالي كل دين من اختصاصاتي ولي الأمر من اختصاصات ولي الأمر. ما أنت قاش تحكم عليه أنت بأن هذا يعني سيب زاني أو كذا وتجد له تطبق عليه الشرع هذا من اختصاصات ولي الأمر كسائر الحدود والعقوبات. لأن هذا الباب لو فتح للناس يقول طبق الحدود حتى الدنيا فوضى. لو يقطع الناس بدعواهم ندعى رجال أموال قوم ونس ودماء وأم... قوم وأموالهم لكن بقينا تعلمون دعي لآخر حدث كل واحد يقتل واحد يقول والله ارتكب ناقض من نواقض الإسلام قتلته تجد فوضى لا يفتح هذا الباب بريء من اختصاصات ولي الامر عن طريق القضاء الإسلامي الذي يتحقق من الجريمة ويعطيها قدرها وحكمها ويعاقب عليها العقوبة المقدرة ويفعل ما يحتاج إليه الأمر ربما يكون قضية تحتاج إلى استثابة في باب الردة فهذه اختصاصات ولي الأمر يعني لو سقطت هذه الحدود وين نقوله؟ سقوطها شر لكن أهوى من فتح الباب للناس سقوط هذه الحدود وترك إعمالها في واقع المسلمين في الحكم شر لكن أهوى من فتح الباب للناس عادوا تقبوا الحدود كل واحد برحمة سيقتل الناس بعضهم بعضا ويحتج كلهم بمسائل شرعية هذا آخر الكلام في الحديث الثالث الرابع عشر نعم نكتفي بعد القدر صل الله وسلم على محمد وآله وصحبه جمعين سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليه